ولا تقربوا مالا يتيم إلا بالتي هي أحسن دي نولا كان ذا قربا و بي على الذي اهفو عارف مصات demต lệ فتفرق بكم من سبيه ما لكم وصاكم به لعن لكم تتقون <تصفيق> ثم آتينا موسى الكتابة ما منع للذي أحسن وتفصيل لي كل شيء هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا تَقُولُونَ إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَذَابَ طَائِفَةٍ مِّن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن ذِكْرَاهُمْ لَغَافِلِينَ تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم رب فيكم نور ورحمه فمن ظلم من كذب في ايات الله وصد فاعنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما